إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن صاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 يا بني انها ان تكمض مِنْ حبه من خردل ان تكمض طاله حبه من خردل في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها اللّه إن اللّه لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك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 كَرَ الأصواتِ لصَوتِ الحميرِ أَلَمْ تَرَوَ أنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَتَهُ وَبَاطِنَهُ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 وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُصْلِمْ وَجَاهُهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَلَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ